نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك اللهم من غضبك ومن النار اللهم ارضع النار ضن تاما لا تسخط علينا بعده أبدا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا لكل خير يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلو به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر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 اللهم انا نسالك صحه في ايمان وايمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمه منك وعافيه ومغفره ورضوان اللهم اجعل خير اعمالنا اواخرها واجعل واجعل خيرها اخرها اللهم يا رب العالمين نسألك أن تُحصِل عاقبتنا في الأمور كلها وأن تُجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألل الحق حقاً وارزقنا اتباعه وألل الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبساً علينا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم انا نسالك أن تصلح قلوبنا واحوالنا يا رب العالمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين اجمعين اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك يا رب العالمين أن تصلح احوالهم إنك على كل شيء قدير اللهم أعِذ المسلمين من شرور أنفسهم ومن سيئات أعمالهم اللهم واعِذهم من شر أعدائهم يا رب العالمين اللهم لا تسلِّط على المسلمين من لا يخافُك فيهم ولا يرحمهم اللهم أطعم جائعهم اللهم أطعم جائعهم وأغني فقيرهم يا رب العالمين اللهم واحفظ أعراضهم اللهم يا رب العالمين واحفظ للمسلمين دينهم إنك على كل شيء قدير اللهم وفقهم لأرشد الأمور اللهم ألِّقين قلوبهم على الحق يا رب العالمين وفقهم لما يُضِّيك يا أرحم الراحمين اللهم لا تُآخذهم بما كان من المعاصي والذنوب اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وللمسلمين يا أرحم الراحمين اللهم ارفع المسلمين الظوائق اللهم اغفَ عن المسلمين الضائقاتٍ والشدائِد اللهم انصُر دينكَ وكِتابكَ وسنَّةَ نبيِّكَ يا رب العالمين اللهم انصُر دينكَ وكِتابكَ وسنَّةَ نبيِّكَ يا رب العالمين اللهم موفِّق وليَّ أمرنا لما تحِبُّ وترضَى اللهم موفِّق إمامنا لما تحبُّ وترضَى وليَّ أمرنا اللهم موفِّقه لهُدَاك واجعل عمله في رضاك وخذ بناصيته لكل خير يا رب العالمين اللهم وأعنه على كل صلاح وخير للبلاد والعباد إنك على كل شيء قدير اللهم انا نسالك الا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه وأوله وآخره وجوامعه والدرجات العلا من الجنة اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرِّه إلينا القفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم تُب علينا وعلى المسلمين أجمعين اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين اللهم اهد المسلمين ذكرهم وأمتاهم رجالهم ونساءهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلهم على ما تحب وترضى اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين اللهم آمر روعاتهم واستر عوراتهم اللهم لا تكلهم إلى غيرك يا رب العالمين ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا إنك أنت الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نخصي ثنائا عليك أنت كما أثنت على نفسك اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم الله أكبر